السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ب ا ر ك ا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده ربي لا شريك له واشهد أ ن م ح م د عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم س ل ي م ا كثيرا أ م ا بعد فالحمد لله أ و ل ا و آ خ ر ا وظاهرا وباطنا ثم أ ش ك ر ا ل إ خ و ا ن ي جميعا الحاضرين والمستضيفين والمتكلمين ما قاموا به و إ ن أ ح د ن ا والله ليشعر ا أ ن أ خ ا ه الذي قبله قد أ ت ى بخير عظيم وتكلم بما ربما يريد أ ن يتكلم فيه وهكذا بحمد الله أ ه ل ا ل س ن ة و إ ن بعدت أ ذ ك ا ر ه م و ت ن ا ء ت أ م ص ا ر ه م فقد اتفقت س عبائلهم واتفقت مواردهم وهي الكتاب و ا ل س ن ة فلا غرو ان تجد الكلام يؤيد بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا وتختلف المواطن تختلف المواطن فحين نقدم على البلدان تركز في بعضها على ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد وفي بعضها ا ل د ع و ة إ ل ى م ك ا ر ا ل أ خ ل ا ق وفي بعضها التحذير من شفاسف ا ل أ خ ل ا ق وفي بعضها الحث على العلم والعمل لكن حين ي ذ ه المسلم بين يدي ا خ و ا ن ي طلاب العلم و ا ل ز ع ا ء والمصلحين يختلف الحال جدا ل أ ن العامي السني و إ ن كان خيره مردو ونفعه ح ا ق ل وهو على خير عظيم لكن ليس كمن أهل نفسه ل ل ز ع و ة إ ل ى دين رب العالمين و ا ل ذ و ر عن سنه نبي الم... نبينا محمد ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فلهذا ربما احتاج المقام إ ل ى كلام يظن بعض من يخبر الدعوة انه لم ي خ ب ر ا ل د ع و ة أ ن ه ل م تكلم بغير هذه المواطن أ و بغير هذا الكلام لكان أ ح س ن و أ س ل م ونقول ب أ ن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وطلاب العلم والدعاه يفرحون بما يؤدي إ ل ى فهمهم لدعوتهم وبما ينير لهم طريقهم أ ك ث ر من فرحهم بغير ذلك وذلك ل أ ن مثل هذه النصائح التي س ن ع ن ا ه ا من أ خ و ا ن ن ا وتكررت على مسامعنا نحتاجها سواء الشكر لله عز وجل سواء ا ل ص د ع بالحق سواء التقوى الزهد في الدنيا الحب لله إ ل ى غير ذلك هذه نحتاجها هذا هو الزاد الذي أ م ر الله ب ا ل ت ز و د منه وهذا هو ا ل ت ط ب ي ق للزاد العظيم الذي أ م ر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أ ن يستزيده و ي ق ر ب ه ب ا ل ن ز و ر إ ل ى الله في ا د ر ه له بقوله رب رب ج د ن ي علما وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين كان ي ا و ل في كل صباح اللهم إ ن ي أ س أ ل ك علما نافعا وعرقا طيبا وعملا متقبلا وهذا الحديث ب ن ا ع ل م بعضهم بسبب ر و ا ي ة ا ل ش ع ب ي عن أ م س ل م ة لكن ر و ا ي ة ا ل ش ع ب ي عن أ م س ل م ة ثابت كما هو ر ب ي ا في غير ما مرجع ومن أ ق ر ب ه ا بشعر شيخنا م ق ب ل رحمه الله أ ح ا د ي ث وعمل ظاهرها الصحه والعمل من علم هو ث م ر ة ا ل ز ي ا د ة فلهذا كانت هذه النصائح في موطنها وموضعها وساذنب ذنبي و أ ش ا ر ك بما من الله عز وجل به ع ل ي ه ف إ ن ي بحمد الله منذ زمن بعيد وجعل الله عز وجل لي م ح ب ة إ ل ى هذه المواضيع حتى أ ن الله من علي بكتابه ا ل ن ص ي ح ة والبيان لما عليه حزب ا ل أ خ و ا ن في أ ث ن ا ء زور ا ل ق ر آ ن وجعلت في آ خ ر ه ن ص ي ح ة أ و ماذا جعلت في آ خ ر ه أ ي ض ا ز ي ل ا بمميزات أ ه ل ا ل س ن ة ومميزات أ ه ل ا ل ب د ع ة ثم من الله عز وجل علي بعد ذلك ل ك ت ا ب ه الوسائل ا ل ج ل ي ة ل ن ص ر ة ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة وكنت قد شرعت في ك ت ا ب ة أ خ ر ى وهي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ر و ي ة في توجيه الدعاء إ ل ى الله عز وجل وكان ع خ ر ما ط ر ب ت في هذا الباب هو التحذير من منهج التميع والتمييع و ن ا ق س ت أ ي ض ا في ذلك الكتاب منهج الغلو ا ل م ذ ر ي ل أ ن أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه هم و ف ط بين الغالي والجاذي يدل على ذلك قول الله عز وجل وكذلك ََََِ جعلناكم َََُْْ أ ُ م َّ ة ً وسطا َ ف اي عدلا خيارا لتكونوا شهداء على الناس و َ ي َ ك ُ و ن ل الرسول َُُّ عليكم ََُْْ شهيدا ًَ فالعداله هي عند اهل ا ل س ن ة والجماعه ولذلك تجد انهم في محاضراتهم او في مصنداتهم او في خطبهم او في مروياتهم يذكرون ما لهم وما عليهم ب ف ل ا ل أ ه ل البدعه تجد أ ن ه م يذكرون فضائل أ ه ل البيت وفضائل ا ل ص ح ا ب ة بينما أ ه ل التشيع مره إ ن م ا يذكرون منازل أ ه ل البيت وربما بل بلا شك ولا ع ي ب يوجهون إ ل ي ه ا كثيرا من الموضوعات والمخلوبات والمنكرات والشراب والطعام كذلك يذكرون ب باب القدر ما كان من باب إ ث ب ا ت م ش ي ئ ة الله و إ ث ب ا ت خلق الله و إ ث ب ا ت ا ل ك ت ا ب ة و إ ث ب ا ت العلم بينما القدريه ربما غفلوا عن هذا الجانب وذكروا مثل حبيب الشر ليس إ ل ي ه ثم ي ح م د و ن ب ي باب الجبريه يذكرون ما كان يبين أ ن ا ل م ش ي ئ ة لله والاستطاعه لله و ا ل إ ر ا د ة لله ويذكرون ما يبين ا س ت ط ا ع ة ا ل ع ر ب و ق د ر ة ا ل ع ر ب و م ش ي ئ ة ا ل ع ر ب و أ ه ل ا ل س ن ة ي ذ ك ر و ن ا ل أ د ل ة ويجمعون بينها ولهذا كان دينهم لبنا صائغا ي ح و ن من بين ف ر ض ودم من بين ف ر ض المفرطين ودم ماذا وجد ا ل ا ل ت ف ر ي ر نعم المفرطين والمفرطين حينهم و ض ط بين الغالي والجافي ل أ ن ما من عمل اسلامي كما ن ز ر ذلك ابن ماعز رحمه الله وهو مصبر في كتب ابن القيم وقد أ ه ر في خيرها من الكتب أ ن ه ما من عمل اسلامي إ إلا ل ا وللشيطان فيه ل غ ت ا ن نسخه إ ل ى الجفاء ونسخه إ ل ى الورود نسخه إ ل ى ا ل إ ف ر ا ط ونسخه إ ل ى التفريط ولهذا لما قال الله عز وجل يا هذا ل ك ت ا ب لا تغر به لكم غير الحق بين الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه ما ذ له منح القدير بان اليهود وقع منهم ا ل إ ف ر ا ط و ا ل ت ف ر ي ق معا ً ثم جاء أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ خ ذ و ا بالدين الحق القويم والصراط المستقيم الذي من اخذ به نجا ومن ترك وظل و ض ا ى قال عنه رسولنا صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم ترككم على البيضاء ليلها ن ه ا ر ه ا لا يزيغ عنها إ ل ا هال و إ ن مما أ ذ ك ر به نفسي واخواني في هذا المجال ل أ م و ر يحتاج لها ا ل د ا ع ي ة ذكرنا ر س ا ئ ل التي ت ب ف ل بها الدعوات وهناك امورا ت ب ف ل بها الدعوات بسبب تدمص ح م ل ة الدعوه من ا ل هذه ا ل أ م و ر ومن أ ق و ى هذه ا ل أ م و ر لهو الرياح ف إ ن الرياح يؤدي إ ل ى فساد د ع و ة المرء و إ ل ى فساد منهجه حالاً أ ولهذا م ا و ل قال معه السلف كل عمل لم يرد به و ا ل الله ي ر م ح ن ي ر م ح نعم ن وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وقال الله عز وجل وما ا م ر إ ل ا ل ي ع ب د ا ل ل ه مخلصين له الدين حلفاء وقال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في صحيح مسلم من حديث أ ب ي هريره انا ارى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيره تركته وشركه بل يبين هذا الحديث حديث جندر رضي الله عنه وحديث ابن عباس الصحيح من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به فينبغي للسلفي الداعي إ ل ى الله عز وجل ان يكون مخلصا في ادواره واسعاره ومعتدلاته مخلصا في جميع لحظاته وسكناته فان وضع منه ما يخالف ذلك فليعمد كما قال ابن القيم إ ل ى إلى ماذا إ ل ى الهوى و إ ل ى محبه الظهور فليذبحه بسكين ا ل ز ه ر وسكين الورع ل أ ن الشيطان حريص على تزيين ن أ و ا افعالنا ل أ ن س ن ا وحريص ل ى تدين أ ب لانفسنا ن ت كتاباتنا ل أ حتى يبطل أ ع م ا ل ن ا ف إ ن الشيطان إ ذ ا لم يستطع في ا غ و ا ئ ك و ج م ر ك إ ل ى أ م و ر الزنا والخنى والغنى وغير ذلك من ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر د ي ئ ة عظم لك امر نفسه ولهذا ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك من ت ع ا ض م في نفسه واختار في مشيته لقي الله عز وجل وهو عنه م ع ر م بكى عبد الله بن عمر لما سمع من عبد الله بن عمر هذا الحديث ومن ا ل أ م و ر التي تركس الدعاه الى الله وتؤدي م به من الحضره وكم تستمع ن له من اخواننا لكن لما يالي اهميته يكرر ولا تكرر وتكرر الا وهو حب الدنيا وحب الرئاسه وحب التفكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما به ذلك لعام ارسل في ز ر ي ب ل غنم لافسد لها من حرص المرء على المال على المال والشرف لدينه فقد كان له م السلف ربما لا يرغب ان ياخذ شيئا إ ذ ا خوصنا له من أجل استقامته ومن أجل دينه فقد ارسل احمد م ن حنبل رحمه الله احد خ د م ه ليشتري له م زيتا وسبنا فلما جاء إ ل ى ذلك البخان قال لمن هذا قال لاحمد فاوزن له ف ن ا م ج ا د ه فقال له أ ح م د رده عليه رده عليه تركه تورعا وجاء ل ت ر ج م ت ج الى ابن حميد أ ن ه مر ب ذ ي ت وهو ب ي عطش ش ب ي ر فخرج الباب للشغل فخرج له طالب من طلابه وناوله ماء فلما راه ممن يحضر حركته رد اليه الماء ثم سار على وجهته ونحن نعاني و الله من مثل هذه ا ل أ م و ر وعدم التورع لا سيئ من المباحات المباح مباح وربما لا يدخل من الحال إ ل ى أ ن نرتد ب أ س ن ا ب ن ا في مثل هذا الحال لكن الذي اجب ان ن ت ن ز ح عنه هو م ح ب ة الدنيا ا ل م ح ر م ة التي تؤدي إ ل ى كتم الحق و إ ل ى ا ل م ب ا ر ك ة في الحق و إ ل ى ا ل م م ا ل ع ة و ا ل م د ا ه ن ة ف إ ن هذا هو المذموم نعم يا عباد الله وكذلك يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات وطالب العلم هو احسن من غيره حالا ومالا ان ثبت ونبت واستغر لكن مع ذلك العلم يحمل على التواضع والذي يخرج الى اصحابه ويقول ان الله اوحى الي وحي من السماء بهذا الامر النبوي ل س ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أ ن نكون كذلك إ ن الله أ ر ح ى الي أ ن ت و ا م ع ه حتى لا يظهر أ ح د على أ ح د ولا يرضي أ ح د على أ ح د ولما كان العلم رفيعا فربما ح ف ل من بعض من لم يؤدبه العلم فينبغي ا ل م س ل م أ ن يعطره علمه. علمه وليعلم أ ن ه ما تواضع احد لله إ ل ا رمعه الله عز وجل و ا ل ن ا س كما د ا ل بعض اهل العلم اطلاب العلم ث ل ا ث أ ش ب ا ع منهم من يطلب العلم ف طالب العلم طالب شبر فيظن أ ن لا أ ح د أ ع ل م منه ولا أ ح د أ خ ي ر منه ولا أ ح د أ ب ل غ منه ثم طالب العلم شبرين فهذا ي ب د أ في التواضع وفي ا ل س ك ي ن ة و أ م ا عالم ث ل ا ث أ ش ب ا ر ف إ ن ه يرى أ ن ه ما علم شيئا و أ ن الذي اجهله أ ك ث ر مما يعلمه ولهذا تجد ي كلام ع ل م ا إ ن ا أ ن ه م يقولون والذي نجهله اكثر من الذي نعلمه وفعلا أ ي ه ا الطالب فعلا أ ي ه ا الداعي ف إ ن ك إ ذ ا دخلت في طلب العلم ابتداء فحكمت مساله من المسائل ربما لا تكلمت بها و أ ب ل غ ت فيها وغير ذلك ف ي أ ت ي شيخه و ع ا ل م ه يتكلم بكلمات خ ف ي ف ة لا يذكر الخلاف وغير ذلك ه ي ظ ن الظالم ان هذا الطالب قد ابلغ وامنع وقد أ خ ب ر ن ي بعض ا ل أ خ و ه أ ن ه لما جاء الى دماغ و أ ن ه ا ن شيخ عبد مناعزهن قال م ك ت سته اشهر و أ ن ا أ ع ت ب ر ه ان الطلاب أ ع ل م من شيخهم ل أ ن ي أ ر س ل إ ل ى الدرس لاسمع أ ح د ه م يقول قال الليل قال الشافعي قال أ ح م د قال أ ب و ح ن ي ف ة قال مالك و هذا ب ر ي ل عن عطاء وعن مكحول وعن مجاهد وهلم جر والشيخ مقبل يقول ا ل م س أ ل ة ك ل ا وكذا والدليل كذا قال فلما كان ل ي ل ة من الليالي طرح الشيخ م س أ ل ة فادام لها الطلاب المستفيد المستفيدين وغيرهم والطلاب المستفيدين بينهم وكلهم لا يجير فعرفت عند ذلك عن ا ل ش ي ء نعم وعرف ذلك من استمر ب العلم نعم يا عباد الله فينبغي من داعي ن ل الله أ ن يكون م ت و ا م ع ا مستكينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكه دخل متقطعا لوقطه شكرا لله عز وجل ولحذر اخيرا ف إ ل ى ان يكون نبيا ملكا أ و رسولا أ ب د ا فقال ذا ل نبيا يمع... تواضع لربك قال له جبريل يا محمد ومن هذه ا ل أ م و ر التي يحتاج إ ل ي ه ا طالب العلم وهي م ه م ة جدا وهي من المهمات ا ل ا و ل ي ن ا لهي البدء ب ا ل أ ه م في ا ل أ ه م ف إ ن ن ا نرى اناسا ربما إ ذ ا خرجوا الى م ن ص ق ه من المناطق ي ب د أ و ن بتفاسف ا ل أ م و ر بل ربما هذا ا ل ا ر ليس من السفاسف يكون من ا ل أ م و ر الذي غيره احد أ ف ض ل منه و أ ح د الى الله منه و أ و ج د منه فاذا ذهبت ملتمع شيعي أو أ ر الى ك راغضي أو إ ل مجتمع صوفي يعبدون القبور ويمزحون للقبور لا تبدا يا اخي بالتحذير مثلا من الدخان من ا ل ش م ا من ا ل م ن ا ط ي ن من غير ذلك ا ب د أ ب ا ل دعوتي الى التوحيد الله الله من من فقال ل انك تكتب على بوم الدهر ف الساب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى أ ن ي و ح د الله إلى أن و ح د الله ف َ ن ا ل ْ ه سعدهم اطاعوا كذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خلقه انظر التوحيد مهم والصلاه مهمه لكن لما قال التوحيد عظيم والصلاه لا تنبذ الا بالتوحيد والزكاه لا تنبذ الا بالتوحيد وجميع الاعمال مردها ض الى التوحيد بدا بالتوحيد لما كان أ س ا س ا ل د ع و ة ولما كان أ ص ل ه ا اصيل أ ن ز ل الله أ و أ ر س ل الله جبريل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ما بدا بامره بالتوحيد ولا ب ا ل د ع و ة الى التوحيد ولا ي أ م ر ه بصلاه ولا بصيام ولا بحج ولا بقيام ولا ب س ل ة أ ر ح ا م بل ب د أ ي أ م ر ه م ا ل ا م ويدعوه الى العلم فكان أ و ل ما أ ن ز ل الله على نبيه خمس آ ي ا ت من اول س و ر ة ادرا ل أ ن العلم هو الاساس الذي تبنى عليه ا ل د ع و ة ف ا ل د ع و ة القائمه على يده د ع و ة ف ا س د ة د ع و ة ض ع ي ف ة د ع و ة ه د ي م ه جعلها إلى ا ل ك و ه و إ ل ى الانهيار دعوه ظ ا ه ر ة ولهذا دعوى الله ي ه ي ه هو الذي ارسل رسوله بالعلم ه د ى ودين العلق ودين الحق بالعلم ودين ا ل ح بالعمل الصالح بمظهره على الدين كله وخذ بالله شهيدا ادرا أ ص م ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علم ادرا ربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم أ ن نباه أ و بعثه الله بهذه الخمس ايات ل آ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم علم, علم ما ع امره الله وما امره الله به وما علمه الله به بعد ذلك جاءه الوحي بامره بالدعوه إ ل ى هذا العلم الذي تعلمه بالدعوه الى توحيد بالدعوه الى الطهاره ة المعنويه من الشرك, من الشرك يوافقه قال الله عز وجل يا ايها ا ل م ت ك ر ومتانذر وردك فكبر وفلانك فطحر والرز م ه ج ر نعم أ م ر ه ب ح ج ي ا ل ا و س ا ن و ا ل أ س ر ا م وغير ذلك و ب د أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ي س ي ر م في ا ل أ س و ا ق وفي الاماكن والمجتمعات ي د ع و ه قول لا إ ل ه إ ل ا الله ت ب ل ح ه يدعوهم ل ى قول لا إ ل ه إ ل ا الله و إ ل ى توحيد الله ثم ي ح ا ا ر الله هناك امور تجعل الداعي ن مطلوبه يا مجتمعات المجتمع يحب الداعي ا ل ل ه الذي ي أ ت ي ميسرا لا معسرا و ي أ ت ي رفيدا لا م خ د د ا و ي أ ت ي حلما لا متحمسا ف إ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ر ي د أ ن ت و ت ا ه اخره ولكن لا تخبرني ساعه بهذا قال من س أ ل ن ي أ خ ض ر ت ه ان الله م ي ع ث ن ي متعنفا و إ ن م ا ر ع ث ن ي ر ح م ة ف أ ن ت ايها الداعي ر ح م ة لا تكن عصبه أ م ا م الدهر نعم لنكن ر ح م ة ا ل م ت ن ع ا ت لنشعر ا ل م ت ن ع ا ت أ ن ن ا نريد أ ن نخرجها من الظلمات الى النور نخرجها من ا ل س ح ص ر ي ومن الهوى الى الابتلاء نخرجها من ا ل م ل ع إ ل ى ا ل س ن م نخرجها من الشركيات الى التوحيد نخرجها من المعاصي إ ل ى الطاعات ر ح م ة للعالمين وما أ ا س ل ن ا س إ ل ا ر ح م ة للعالمين نحن ميسرا من دون تنازل عن الحق يسروا ولا تاخروا ويستروا ولا تاخروا اين الرفيقه و إ ن م ا يستخدم الداعي إ ل ى الله الغضب في ورده وفي حاجته ف إ ن الذي يسرقون لم يكن يضره لنفسه إ ل ا ان استحدث كلمات الله ف إ ن ه يضره لله عز وجل ولهذا قال ان الله ل ح ب الرهن ويعطي على ا ل ر م ما لا يعطي على ا ل ع م وما َ لا َ يعطي ِ على ََ ما ا ق ت ر ا إ ِ ن َّ ا ل ر َ م ْ لا َ ي َ ك ُ ن في شيء ٍَْ ل ََ ا ن ه ولا ََ نجعل من شيء ٍ لكانه ََ فكان النبي صلى الله عليه وسلم الرزق لا ياتي الا بخير والشيخ الابدالي ما سمعنا ف أ اشرطته وربما سمعنا عن بعض علمائنا ومن بعض نشائطنا وهو يقول الحق ثقيل الحق ثقيل على النجوم دليل ذلك قولوا لمن ترا صلى ح ذ ف ه الجنه للمكارم و ح ذ ف ه الله والشهوات الحق دليل على النفور كما تمنع مع سبل الحق سبل النصيحه وسبل عرض الحق لكن مع ذلك واحذر كما حذرت اخواني لعلم في ج ر س ه مع بعضهم كنا نريد رزقا من غير تضييع وتميزا وفجعا من غير تشبد نريد ن ص ب النبي صلى الله عليه وسلم و ح ف ة النبي صلى الله عليه وسلم و ت ب ي د النبي صلى الله عليه وسلم و ت ب ي د أ ص ح ا ب ه من د و ح اصوات هذا ا ت ف ر ي ط لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة لمن كان يبدو الله و ل ي و م ا ل آ خ ر و أ ي ض ا يا عباد الله من الاسباب ا ل م ه م ة التي ي ن ب أ ي ل ا يغفل عنها عبد فمن غفل عنها هلك ه م الغفله عن سؤال ا ل ه د ا ي ة دخل شيخ ا ل إ س ل ا م ان من أ س ب ا ب ز ي د العباد الغفله عن سؤال ا ل ه د ا ي ة يسم الى نفسه او يطمئن أ و يامن م ل مكر الله والله عز وجل ا ف ض ر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قلوب العباد بين إ س ر ا ئ ي ل لاصالح يكلمها كي يشاء ولهذا اوجب علينا بالفرق وحتما و أ م ر وشرع أ ن ن ق ر أ ب ي كل رفعه اهدنا الصراط المستقيم فللهدايه فللهدايه امر مطروح و م ر ر ف ي ه وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وزوج ابنته علي بن أ ب ي طالب أ ن يقول اللهم اهدني وسددني و ه ي و ا ي ة اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الهدى والسداد اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الهدى والسداد ووفق ابن ابنته بسؤال ا ل ه د ا ي ة فعلمه أ ن يقول اللهم اهدني فيمن هديت اللهم اهدني فيمن هديت وكان يدعو لنفسه اللهم إ ن ي أ س ا ل ك ا ل ه ا ى والسطى و ا ل ع ذ ا ف والمنى بل أ ع ظ م من ذلك أ ن هذا الدعاء يبرمهم ت ع ل م ا ل إ س ل ا م والصلاه ة ف ف حديث أ ا ل ب ب ش ر ف عند مسلم أ ن الرجل كان إ ذ ا أ س ل م علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة ثم هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني و ا ه ج ن ي وارزقني وعافني قال ف إ ن ه ا تجمع دنياك وافضاك فنحن ب ح ا ج ة إ ل ى سؤال هداي واللجوء ب ح ج ة إ ى ا إ ل ى الله مهما بلغت ا ل ا س ت ق ا م ة في أ ح د ن ا مهما بلغ العلم في أ ح د ن ا مهما بلغت ا ل ع ب ا د ة في أ ح د ن ا مهما بلغ ت ن التمسك و ا ل ت ا ه د والتعبد والخير ف إ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن يقول يا الله بني ي اهتديت بسدف القلوب يا ي مسبب القلوب شردي على م ا ع ت ك و أ ي ض ا يا عباد الله علينا أ ن لا نحيد عن الصراط المستقيم والطريق الجميل ف إ ن الله يقول عن ذريه ا ن أ ر س ل ن ا ك ش ا ه د ة ومبشرا ومذيرا وداعيا إ ل ى الله باذنه وسراجا مديرا فنحن ابهاه ينبغي ان نسير على س ي ن ه الدعوه وفي شرحها وفي الحث عليها وفي ا ل ت غ ر ي فيها قال شيخ ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه من دعا إ ل ى غير الله ل د ا ل ا ش ر ا ومن دعا إ ل ى الله بغير ما شرع ف د ل ا ب ت د ع هو الذي أ ر س ل هذا فداعي الى الله ل إ ذ ن ه وسراجا منيرا وايضا عباد الله ا ل تعز عن الجهل و ا ل ر ض ى بالدون لا ياتيك الشيطان يقول لك انت حرفت القران خلقت على خير الحمد لله نعم أ ن ت على خير لكن تحتاج إ ل ى ت ز و ر لا ياتيك بل انت حرفت مسلم يكفي أ ن ت تحتاج إ ل ى ت ز و ر لا ي ق و ل أ ن ت مرد على قلوب القران وعلى شروحك أ ن تحتاج إ ل ى تدور تحتاج إ ل ى العلم من ا ل م ح ض ر ة إ ل ى ا ل م د م ر ة ف إ ن الجهل داع و إ ن ت ب ر ل ل أ م م الجهل نعم يا عباد الله وما اصلي الله عز وجل من الجهل فنحن ب ح ا ج ة ما نصح إ ل ى الاستمرار ف العلم و ا ل د ع و ة إ ل ى العلم و ا ل ح س ن ع ل العلم و ا ل ت ر ي ي ب العلم وما نصح لك احد بمثل ما ينصح لك للعلم أ ب د ا ل أ ن الذي ينصح لك ب ا ل علم ينصح لك إ ل ى ا ل خ ي ر ي ة كلها خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن ما علمه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من نصحك بعلم نصحك ب أ ك ب ا ر الرفعه ارفع إ ل ى الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم ينصح إلى د ر أمر أ ش ه د الله حتى يجل على وحدانيته أ ه ل ه شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ا ليست اول العلم ف ا ئ مملكه ينصفها الى العقل الرجيم وتلك ا ل أ م ث ا ن و ض ر ب ه ا للناس ولا يحصلها إ ل ا العالمون وذكر ص د ي ق حسن خال رحمه الله أ ن الذي ي و ف للحق ويسدد له ويكره من جمع خمس أ و ص ا ف أ و ل ه ا الاصرار وثانيها الانصاف ا ل إ ن ص ا ف من نفسك ا ل إ ن ص ا ف مع عدوك ا ل إ ن ص ا ف مع صديقك هكذا اهل ا ل س ن ة هم م ن ص ق و ن لا يحملهم بضوء الله ان يبدع على الكذب عليهم وعلى التحامل عليهم وانما يذكرون ما ض ز ع منهم ثالثا ً الحرص على الحق رابعا ً ا ل د ع و ة إ ل ى الحق خامسا ً البحث عن الحق بمعنى كلام من جمع هذه الخمس اوصاف ل أ ا ق ت د الحق اما تريد الحق أ ن ت ما عندك انفاق او تريد الحق أ ن ت ما اطلعت ولا بحثت عنه كما فعل بعضهم يقول أ ن ا ما جرات في هذه ا ل ف ت ن ة ملزمه و ا ح د ة إ ذ ا لم تعرف ا ل ف ت ن ة ولو م خ ل ت ا ج ل س ة الذي ما جرى في ا ل ف ت ن ة ملزمه و ا ح د ة لم يعرف ا ل ف ت ن ة ولو مثل ا ج ل س ة و إ ن م ا يشعر ي ا ل ف ت ن في, في قراءه اهل العلم و ا ل ك ل ا ب العلم فالله الله عباد الله الاستمرار على الخير والاستمرار على ا ل ع ب ا د ة الاستمرار العبادة على العبادة نحن ب ح ا ج ة إ ل ي ه ا جدا ينبغي ان نكون اعبد من غيرنا واحرص على الجماعات من غيرنا واحرص على الجمعه واحرص على قيام الليل واحرص على الصدقه واحرص على النصيحه واحرص على امر المعروف واحرص على الاحسان الى الجيران واحرص على صوره الارحام واحرص على كل خير احرص على كل خير من غيرنا لان الله وفقنا ومن تمام التوفيق ومن ثم ا بالشكر أ ن نعبد الله بما علمنا كما سمعنا من اخينا الشيخ ابي عمار حديث عائشه ا ل م غ ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلم الليل حتى ف ت غ ط ر بدماه فقيل له بذلك قال افلا اكون عبدا شكورا وزد على ذلك ان الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجان اهلي هل علي بالغصن اذا اتيت اهلي ولم انزل قال إ ن ي أ ف ع ل هذا أ ن ا وهذه و أ ش ا ر إ ل ى ع ا ئ ش ة ثم اغتسل فقال يا رسول الله سبقها أ ا ل ل ه لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال إ ن ي اتقاكم ا ل ن ا و أ ع ل م ك م بما أ اتقيه ف إ ن طالب العلم لما كان من أ ذ ك ى الناس ومن أ ذ ه ب الناس ومن أ ع ل م الناس بالخير كان ينبغي له أ ن يكون اكثر الناس ملازمه للخير ودعوه الى الخير و إ ن كان ناصحكم من المفرطين في الطاعات والقربات لكن أ س أ ل الله عز وجل أ ن يعاملني بلطفه ف أ ن يعاملني برحمته و إ ي ا ك م لكن من باب ا ل ن ص ي ح ة و ب ي ر ا ل ن ص ي ح ة ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م بخير ثم كنتم اذا ر ا ت م الاخرى في الداخل ليوم ف أ ع ت ذ ر عنه و ق ل ت ب د ع د ت اصحاب ا ل ر ي د ة إ ذ ا نزلت إ ل ى المهر بيوم فاعتذر عنه و إ ن شاء الله بعد عيد ا ل أ ض ح ى ان يسر الله م ن و م أ ن يكون بدل اليوم يومين ل أ ه ل الداخل ويومين ل أ ه ل الساحل وتكون غدا إ ن شاء الله المحاضره في مسجد الرحمن ب ا ل غ ي ر ة نظرا ل أ ن ن ا نستعد للرحيل و ا ل ع و د ة ل أ م و ر تنتظرنا وربما أ تكون انفع لنا ولغيرنا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك لا إ ل ه إ ل ا انت استغفرك واتوب اليك